ومن يتكل على الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكف عنه شيئا ويعظم له اجرا